اديني فرصة فهمك وديني وقت ودي اكلمك من غير كلامي ما يصدمك بعدي هاليك الاختيار خليني مرة والكلام وعلمك سر الغرام هيفيد بيه بس الخصام اسمعني بس وخد قرار وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيت اشرح شعوري في كلمتي انت اللي بحلم اكون معاك انا حب ليك انا روحي فيك خلاص عرفت الدنيا بي شفت بعيني شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتي انت اللي بحلم هاكن معاك وسط كل العشين دخلت قلبي بنظرتي وهلاقي زيك تاني فين قلبي لوحدك انت فيه يا عطر ورد دهمه وعشت همسه غنى ما تقولش نبعت لا ده عمري وياك ابتدى خلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين أشرح شعوري في كلمتي انت اللي بحلم أكون معا أنا حبي لي أنا روحي فيك عرفت الدنيا بك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين أشرح شعوري في كلمتين